<تصفيق> الله من إلا مدلّة ومن مدلّة وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد محمداً عبده اما سيئة أ ن من ا له بعد ه الله فرام ذلة ومن ر فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي ه د سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور ح ت ف ا ت ه ا وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ضلاله ث ن ا ر عباد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ا ر أ ي ت م لو أ ن ظهرا بباب احدكم ان أنا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم ب ط ر ي ق ة الاستفهام ك أ ن ه يستفهم ا ل ص ح ا ب رضي الله عنه أ ر أ ي ت م ل ان ن ع ر ا بباب أ ح د ك م يغتسل فيه خمس مقاس هل يبقى من ب ع م ه شيء هل يبقى من وصفه شيء الصحابه ف ه م ا ل س ؤ ا ل و أ ح س ن م ا قدم ا إ ج ا ب ة فقالوا ر ض و ا ن الله ع ل ي ه لا يبقى يا رسول الله من طعنه شيء ومن و ص ط ه شيء ل أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن يتنظف في نهر مملوء بالماء ومملوء بالمياه ويتنظف في ا ي و م خمس نواص ويبقى فيه شيء من ا ل أ و ص ا ف ومن الوسط فقال صلى الله عليه وسلم فكذلك م ث ل الصلوات الخمس يمس الله بهن الخطايا ينفو الله بهن الخطايا والذنوب لكن المراد بالذنوب يا معصر المسلمين الذنوب الصغائر فالصلاه تطهير و ا ع ث ا ل س ا د ة وهذا الحديث رواه الامام البخاري ومسلم صحيحيهما ا ل ص ل ا ة س ل ه ا ل إ ن س ا ن بربه ا ل ص ل ا ة س ل ة وارتباط ي ن ت ب ط هذا العبد بربه ب طريق ا ل ص ل ا ة ب طريق ا ل م ل ا ي ه ف طريق ا ل ص ل ا ة ل أ ن الصلاه, بطريق بطريق الصلاة. لأن الله بينه وبين ربه رب بين المخلوق وبين الخالق حين يكون ا ل إ ن س ا ن في ا ل ص ل ا ة ي ك و ن ك ل م ة الله أ ك ب ر ويقول الحمد لله ص ل ة بين المخلوق وبين الله عز وجل وجميع الافكار جميع ا ل أ ذ ك ا ر م و ج و د ة في الصلاه كل اذكار جميع ا ل أ ذ ك ا ر م و ج و د ة في الصلاه كل اذكار ا ل إ ن س ا ن يذكر ربه في ا ل ص ل ا ة ر ا ق ف ا ويذكر ربه ر ا ق ع ا ويذكر ربه س ع ج د ا كل اذكار م و ج و د ة في ا ل ص ل ا ة يقول في سجوده سبحان ربي ا ل العظيم وجميع ب د ه هذا إذن الإنسان الطعيف انواع التطهير موجوده في ا ل ص ل ا ة جميع أ ن و ا ع التطهير تطهيره ا ل ع ق ل العقل عقل ا ل إ ن س ا ن ملوث يتطهر ب ا ل ص ل ا ة قلب ا ل إ ن س ا ن واسخ ملطف ايضا يتطهر ب ا ل ص ل ا ة فجميع انواع التطهير موجود موجوده في ا ل ص ل ا ة وموجوده في الصلاه تطهير للعقل وتطهير للقلب وتطهير لكل ما يحتويه هذا الانسان فالصلاه مع شر المسلمين قبل ان تكون ك ر ب ة قبل ان تكون الصله فهي تطهير لكل ما يحتويه هذا الانسان لكل ما يحتويه هذا الانسان、الطعيم. تطهير ل ت غ ي ي ر وتطهير لتصرفك وكل انواع ا ل التي تقرب الى أ ن و ا ع الكره تقدمك الى أنت ربك أ ن ت تقف أ م ا م ربك بعد الهدوء طاهره طاهر القلب وطاهره ا ل ر